آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نوديها موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طواه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 أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولأصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحذن وقتلت نفسا فنديناك من الغم وفتناك فتونا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى وَاصْغَنْتُ لَكَ لِنَفْسِي اذهبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذهبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى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 ما معكما أسمن وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك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 الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شفتا كلوا وارعوا أنعامكم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 محشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيبه ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرا بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذا لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحريما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيبكم ثم أتوا صفا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 فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قل لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا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 انغلك كبيركم الذي علمكم السحر فلا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع نخل ولا تعلمن اينا اشد عذابا وابقا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ان آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهنا عليه من السحر والله خير وابقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالخات فأولئك لهم الدرجات العلاق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 ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرى عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر بس لا تخافوا دركو ولا تخشى فأتباعهم في الرعن بجنوده فغشيهم من اليمن مما غشيهم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 فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا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 لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنذار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 ويسألونك عن الجبال فقل أنسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له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 وعانت الوجوه للحي القيم، وقد خاب من حمل ظلمة، ومن يغمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلمة ولا هم.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 فَقُلْنَا يَا أَدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُّكَ وَلِزَوْدِكَ فَلَا يُخْرِجَنَكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّكَ أَلَّا تَجْوَعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَضْمَعُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى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 وغصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهدطا منها جميعا بعضكم لبعض عادل فإما ما يأت ينكم من هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن اغرضا عن الذكر فانن له معيشتن ضنكا ونحشره يوم القيامه احما قال رب لما حشرتني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 أفلم يهذلهم كم أهلكنا قبلهم من القوم يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى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 أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصقبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لو لَئْتِنَا بآيَةٍ مِّرَبِّبِهِ أَوْ لَمْ تَأْتِ بِأَيْنَتُمَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُ بِعَذَابٍ مِن